نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد قصة اليوم قصة من النبع الثر والصافي والوافي والكافي لتاريخنا وتاريخ أجدادنا من الصالحين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان الأمهات في سالف العهد المضيء المشرق بإنتاج العظماء على مر التاريخ كنا لا يملكنا واحد على مليار من امكانيات أمهات العصر الحديث ورغم ذلك تخرج وانبتت هذه البيئات التي كانت لا تملك الأمهات يعني ما تملك أمهات اليوم خرجنا العمالقة الذين تركوا بصمات في التاريخ وما أدري لماذا اليوم أمهات اليوم اللاتي في أيديهن؟ إمكانات علمية ومادية وتقنية تخرج لنا أقزاما أصفار تنضم إلى أصفار إلا من رحم ربي أنا أريد أن أهز قلوب بناتي من الأمهات اللاتي عندهن أطفال أن يراعين ما صنعت الأمهات الأوليات والأمهات الأوائل قصة اليوم ايام تقريبا في عام 51 هجرية سنة 51 هجرية ربيعة ابن مالك امير خراسان كان يتمنى ان يعبر ما وراء النهر ويفتح بلاد الله على كلمه الله وكان قائدا مغوارا وله عبد من العبيد في هذا الوقت يقاتل معه يسمى فروخ عبد الرحمن وكان يعني من رقيق بنيتين قبيلة الصديق رضي الله عن الصحابة فروخ هذا كان مقاتلا شجاعا وشابا فتيا ولما انتصر القائد قائد خراسان في فتوحاته وزع الغنائم وكان من نصيب فروخ ان اعطاه 30 الف دينار كان هذا رقم ضخم جدا في هذا الوقت رقم يعني رقم لا يتخيل ومن عليه بأن أعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى فأصبح فروخ حرا عاد إلى المدينة المنوره حيث نشأ وكان له من العمر ثلاثون عاما تزوج وبقي مع عروسه تقريبا ما يقرب من عامين حملت العروس الزوجة هذه المرأة الصالحة وأراد فاروخ أن يعني يذهب ليقاتل في سبيل الله ويفتح مع الجيوش الإسلامية بلاد الله على اسم الله وبركته وقال لزوجته أنا ذاهب إلى الفتوحات إما النصر وإما الشهادة واعطاها ثلاثين ألف دينار وقال لها أنفقي منها إلى أن يقضي الله أمرا كالمفروض هذا كان رقم ضخم جدا. المهم ذهب فروخ مجاهدا في سبيل الله ويخبر الجنين في بطن زوجته العروس وبعد تسعة أشهر تلد غلاما آه فيه آه أنوار النجابة والفطانه والنور وسمته ربيعه ربيعته هذا. شعرت الأم بعد سنوات تأتيها أخبار أن زوجها قد أسر وزوجها مرة تأتي أخبار أنه جرح في المعارك أو أنه قتل أو أنه فقد فشعرت بمسؤوليتها نحو هذا الطفل شبه اليتيم ربيع هذا فعهدت به إلى أن يذهب إلى المسجد النبوي ويحفظ كتاب الله عز وجل حفظ القرآن في عمر مبكرة وظهرت نجابته وأحب الفقه والعلم فيسرت له أمر العلم والعلماء وبدأ يتردد ليتعلم من أنس بن مالك والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق سبحانه الله العظيم وسعيد بن المسيب يعني الكبار سبحان الله بلغ ربيعة الثلاثين من عمره فجلس يحدث في المسجد النبوي من تلاميذه لك أن تتخيل لتعرف مدى هذه دقائق معدودة لا أستطيع أن أوجز حياة هذا الجهبذ الفقيه من تلاميذه أبو حنيفة مالك سفيان الثوري فلك أن تتخيل سبحان الله نوعية التلاميذ الإمام الأوزاعي هؤلاء تلاميذه وهو شيخهم وهو ذاهب مرة إلى المسجد النبوي لصلاة المغرب وإعطاء درس العلم اليومي إذا بفارس يمتطي صهوة جواده ويقرع الباب ويفتح واذا به يجد انسانا في البيت وصاحب البيت ربيعه يجد من يقتحم عليه داره فدارت بينهما مشاكسه كيف انت يا عدو الله تقتحم بيتي وحرمتي قال انت الذي اقتحمت بيتي وبيت زوجتي المهم بلغ مالك رحمة الله عليه وبعض الناس ما دار فحجز حجز بينهما و قالوا له من أنت قال أنا أنا فروخ وأنا هذا البيت بيتي خرجت الأم ربيعه من داخل البيت قالت نعم هذا فروخ زوجي وهذا ولدي المهم كانت حانت لحظة الخروج للدرس خرج على عجل بعد أن لبس عمامته وجلس في مجلس العلم ذهب فروخ أبو إلى المسجد النبوي ليؤدي صلاة المغرب وجدها حلقة ضخمة من التلاميذ العلماء بينهما مئتي معمم كان لا يعمم إلا العالم يعني العالم إذا لبس العمامة صار يعني طالب علم متقدم كان أبو حنيفه أو مالك وهؤلاء كانوا في بداية حياتهم العلمية سبحان الله تعجب فروخ وقد رآه ولده وعرفه فطأطى رأسه فلم يصدق فروخ نفسه وسأل من بجواره من هذا؟ قال لا تعرفه؟ هذا ربيعة الرأي قال من ربيعة الرأي؟ قال ربيعة لقد هاجر أبوه للقتال في سبيل الله منذ ثلاثين عاما ولا نعرفه وكان فروخ لما جاء من سفري أعطى لزوجتي أربعة ألف دينار وقال ضميها إلى ما بقي من مال أين هو؟ قالت أنا قد حجست إلى أن تذهب إلى الصلاه وتعود فلما عاد من المسجد مع ابنه فخورا به قالت له زوجه أم ربيعه إن الثلاثين ألف دينار أنفقتها على الولد في علمه وتعليمه هل أضعتها؟ قال لا والله ما أضعتها. عاش ربيعه الثمانين عاماً كلها للعلم وكلها في المسجد النبوي وكلها في أرجاء المدينة حتى أنه لما مات وهو ابن الثمانين رحمه الله رحمة واسعة قال أهل العلم لقد أظلم الفقه من بعد موت ربيعه. هذا هو دور الأم الصالحة الأم التي تدرك مهمتها في الحياة أنها تربي تربية فاضلة حتى نحصن على هؤلاء العظماء يا ليت أمهات الحاضر يتأسينا بأمهات الماضي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته